بسم الله الرحمن الرحيم الف م تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الَّذِينَ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ إِنْ قَذَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ, دونه من ولي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 كِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُجِعْنَا نَعْمَلِ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مني نجهنم ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء ييومِكُم هذا إِا نَسينكُمْ وَذُوقُوا عَذاابًا الْ الخُلْدِ بِمَاكُُم تَعملون إِماَا يُؤْمِنُ بآيات الذيينَ إذَا ذُكروا بِهَا خَوسُجدَا خَوسُجدَ وَسَببح بِحَمدِ رَبِّم وَهُم لا يَسْتَكبُِون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 بك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون